وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان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 ألم تر أن الله يسجد له من في الثماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ وَمَن يُهِِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم فالذين كفروا قطعت لهم فياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يُسخَرُ بِهِ مَا فِي بُطونِهِمْ وَالْجُلُودِ يُسخَرُ بِهِ مَا فِي بُطونِهِمْ وَالْجُلُودِ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أعيدوا هَوَ وَدُّ عَذَابَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير